سلم وبارك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك الفضل انسكي السلام عليك الفضل انسكي السلام عليك اذكر اذكري السلام عليك اذكر اذكري السلام عليك من رب السماي السلام عليك دائما فيرم كي بو اي السلام عليك علينا فيرم كي بو اي السلام عليك احمد يا حبيبي السلام عليك صلى عليك يا طه بالسلام عليك يا مشكيل حبي بالسلام عليك يا مشكيل حبي بالسلام عليك يا ماهل ذو Ya Awna Al-Gharibi Assalamu Alaih Ya Awna Al-Gharibi Assalamu Alaih Ahmad, Ya Muhammad Assalamu Alaih Ahmad, Ya السلام عليك يا <تصفيق> كفا ما صد السلام عليك يا كفا وما صد السلام عليك يا, علي يا حسنا تفرد السلام عليك Ya Jalil Kurumi Ya Khayr kulal ma'ami sallallahu ya zal mu'jizati ya -mu zal ya bayyanati ya hadil hudaati ya zal يا حسن الصفات يا ذل ما يا ركن الصلاحي يا رب السماء يا زين الملا يا داعي الفلاح يا نور الصباح يا حي الفلاح يا ضوء البصائر يا عالم الفاخر يا باغر الذخاير على المقدم الايمان على المشفع في القيام على المظلر بالغمامة على المتوج بالكرامة على الخلاصة من تهامة على المبشر بالسلام، على محمد دين الرسول على النبي أبي الماتول عليك يا وجه الجاميلي على الخليفة منك فينا أبي بكر مبين وكذا عمر ولي الصالحين وذن ويل رأس الناس كين وكذا علي السام يقينا السلام على أصحابك أجمعين وكذل الحسنين خير العالمين وآلك كلهم والتابعين وتابعه Tabi'atabirina. As-Salatul Nabiyi wa Salamul Rasul. Al-Shafi'il Abdu'l Ta'hi wa قل يوم وبأسارى المشافع في الوارى من به حل أسعرى كل عبد مذنبى لا قوم من مشفيه فان ذا امته به ميا مصفي حبه لا كل البطلبي انا مقتون به قميع في قرب به قم به علب لا عل لا يصب كم شفى من مسقيمين كم جالى من أغلومين كم له من أنعمين للفاطن والغبين كَمْ لَهُ مِن مُقْرَمَاتِ كَمْ عَطَايَ وَغِيرَاتِ كَمْ رَوَتْ عَنْهُ السُقَاتِ كُلَّ عِلْمٍ وَاجِبٍ داك ما دك المصطفى ذو البروة والوافا فانو أعمل ما خاف شرقها والمغربي. ام بیم من مولاي الظالمين غرقن في الدموع اقلول لما دعيت في محبتي صوبي يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هويا يا زكي المرسيبي وعلى علم الهدى أحمد مهن جد من العيدا جود بي تسليمم بدا لنبيه وعليه فسلما مسا غصن في الحيما أو مدى فدرست معا في باهم الغيهاب اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر يتب من نعمته عليك ويهل لك صراط مستقيم ويسرق الله الصاد معزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. عزيز عليهما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو tidak ada yang di atasnya, dan aku telah bertakulah kepadanya. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia telah meneguhkan firman-Nya dan Dia الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحلا في خلع الوقار والمهابة يجلا وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلا بنور كالشمس بل هو أدوى وأجلى وزغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وطاف به ليلة الإصراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلا وذكره على ما ممر الأيام يكرر ويتلى أشرقت لمولده الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خدوعا وذلا وارتج إيوان كسرا وهو جالس فعدم القوم نطقا وأقلا وخمدت نار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واضطلع الحق وتجلا ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا الفصل على النبي خاتم الرسل الكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله الذل غفارا بشهر يوم قد بدا له الاله فيا فدا بدو بذلك الحمى الله ذي الجلال والإكرام والجوقه وغلبها وآل السماق لهما حب الله قول بي سذوب القور عز ورب عتان فما لي له في خلعة الحسن أسلب العقل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومباشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومباشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار limankanzababinna wa damyan ilallahi a ilatauudihhi wa tuatihi biinni wa tuatihi biinni a bi amrihi wa sirajan munira سَمَّعُ اللَّهُ سِرَائِلِ أَنَّهُ يُغْتَدَى بِجِكَاسِ رَجِيُّ السَّعْضَ أُبِجِي فِي الْضُلْمَةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا أما رَبُّ اللَّهِ تَعَالَى أَيُّ بَشِيرٍ مُؤْمِنٍ بِالْفَضْلِ الكَبِيرِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الْفَضْلَ الكَبِيرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَقَامُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضَائِعِ الْجَنَّاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ تِلَكَ حُبْمَ مَا يَشَاؤُونَ نَقْدِرُ رَبِّي مِنْ ذَلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ قُلْ لَهُ تَعَالَى وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ أَيْمَنَ أي من أهل المدينة ودعهم قال بن عباس قال بن عباس وقادة مع له إصبر على أدعهم يا محمد وَقَالَ الَّذِينَ جَاءُوا آخِرَهُ جَازِغِينَ عَلَيْهِ وَغَضَبًا صُخٌّ بِآيَةِ الْقِتَالِ وَتَرَكَنَ عَلَى اللَّهِ أَمْرَهُ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَأَنَسَخَهُ بِقَوْلِهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَمَعْنَا وَكِيلًا أَيْ حَافِظًا رُيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفَيَامٍ يُسَبِّحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ النُّورُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ أَلْقَى ذَلِكَ النُّورَ فِي طِينَتِهِ فَأَهْبَطَنِي اللَّهُ فِي صُلْبِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَحَمَلَنِي فِي السَّفِينَةِ فِي صُلْبِ نُوحٍ وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ اين قُذِفَ بِنِي إِلَّا النَّارُ وَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الزَّكِيَّاتِ الْفَاخِرَةِ حَتَّى أَخْرَجَنِيَ اللَّهُ مِنْ بَأْنِي آبَاءِ ولم يلتقيا على سفاح قط الله الله الله الشمس في اضلالها تنطقوا الله الله الله شرفت بحمد عليه في الأمور المعوّل قالوا إن أنت في موعده أو وداعي تبادروا بالجمال مصغلو يدوي على أهل الغيودي وقضيلو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <عليه صلات> الله الله الله الله لا غضب تعتد بما قطرو من الصحب أنزل. يا النبي محمد ويا من الناس يبعث أولو ما يا رسول الله منك كافر ما تني عبدي أسير من ذنودي قاتل What? Sulim wa barat ali. Wa ayazid bin Abdillah bin Wahb bin An-Namati. Qa'at kunna nasmah anna amina tala ma anna وما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء إلا أني أنكرت ربع حيضتي وأتاني وأتاني آت وأنا بين النوم واليقض فقال لي هل شعرت أنك حملت فكأني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ماتي ونبيها نبي الهدى والرحمه وذلك يوم الاثنين وذلك يوم الاثنين قالا فكان ذلك مما توقن عند الحمل فلما دنا الث ولادتي اتاني ذلك الاتي فقال لي خولي أعذه بالواحد صمد من شر كل ذي حسد قال أسبق أن تقول ذلك وأكرر مرارا ما أراد الله عز وجل زهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وضمسها في أنهار التسليم وأقبل بها بين يدي الله العلي العظيم ولها عرق يسيل فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جنيل فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم أودعتك الضينة في ظهر آدم وألقي فيها النور الذي سبق فخره وتقادم ووقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجودا لآدم ثم أخذ الله تعالى على آدم المواثيق والأهود حين أمر الملائكة له بالسجود ألا يودع ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجحود فما زال ذلك النور ينتقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فلما آل أوان وفاء عهده طلع في الأكوان طالع سعده نشر عالم الفتوة لظهور خاتم النبوة شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار ألبس ثوب الملاحة نطق بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشيئة يا عبد الله ما يصلح كنزا لما حملت من الوديع إلا أحشاء آمنة المنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء ابن النجار اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها إضافة الأحشاء ولا جنينها صفع نور النبي صلى الله عليه وسلم في جبينها أول شهر من شهور حملها أتاه في المنام آدم وأعلمها أنها حملت بأجل العالم الشهر الثاني أتاه في المنام إدريس وأخبرها بفخر محمد وقدره النفيس الشهر الثالث أتاه في المنام نوح وقال لها إنك قد حملت من صاحب النصر والفتح الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخليل وذكرها فضل محمد ومحمد له الجليل الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل وبشرها أن بلغها صاحب المهابة والتبجيل الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكريم وأعلمها برتبة محمد وجاهه العظيم الشهر السابع أتاها في المنام داود وأعلمها أنها حملت بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والكرم والجود وأخبرها أن بنها صاحب المقام المحمود الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان وأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان الشهر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح وكل واحد منهم يقول لها في نومها يا آمنة إذا وضعت شمس الفراح والهدا فسميه محمدا فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس فسطت أكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بآسية مرأة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من الحور الحسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان Allah lalui, Allah lalui, lalui, lalui, salui ala hada nabi Muhammad Walidah al-habibu wa faduhu Kata walaupun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 يقام يزهى الله هدا ما Dan اللهم ثم صلوا على النبي وآله فيكون يا قدو الله بره الله بره ما ووضعت الحبيب محمد ممدن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو مكحل العيون مقطوع السرة ومخطون اخذت الملائكة الأبرار فطافوا به في جميع أقطار وأرثوا به أهل السماوات والأرض والبحار وارجعوا بالمطول على الكونين ilaa ummi amina fi al min parfatayn khafaqat fil akwan a'lamu numi duqatil bashairil qudum jaa'al hana zalal ala حصل الغنى لنا المنا قابت القلوب جفرت الذنوب سترت العيوب كشفت الكروب ببركة سيدنا محمد الحبيب المحبوب. Al Fasalu Al Nabi Qatmiru Sulukirahum Allahu Maaucalli Wa Shalih Wa Barik Alaihi Warahmuhammadu Bnusaidin Al Jamaatim Min Ahli Al Ami An Aminatul أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبى وأنه لم ما فسل عنها خرج معه نور أضاءت له قسور الشام وما بين المشرق والمغرب ووقع على الأرض معتمدا على يديه صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لدي وروي يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمتي ان امنا لما وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى جده عبد المطلب وَجَاءَهُمْ بَشِيرٌ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْهِجْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّ آمِنَةَ وَلَدَتْ غُلَامًا فَسَرَّ بِذَلِكَ سُرُورًا كَثِيرًا و قام هو و ممَعه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رآته وما قيل لها وما قيل لها وما أمرت به فأخذه جده عبد المطلي فادخله وَقَامَ عِنْدَ يَدِ اللَّهِ وَيَشْكُرُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَزَّ وَجَلَّ على مَا أَعْطَاهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَئِذٍ يَشْعُرُ Uh oh. qul ala de kale salla khalaika allah fir ahyani ahmadu fi sir wal e lana haqqan ala al islami iman Ya Rabbana fil mawt wasafa al'anane il fi gunofi Allahumma salli wa sallim wa ba سبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود فما أجملها من طلعة وأبهاها وما أحسنها من محاسن وأحلاها amlat bihi aminat faja adam wa hannaha nuhun ala babihawana dah wa ataaha al khalilu yubashshiruha وصد حلتها موسى الكريم وسلم عليها وحياها كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها وجاءها الحور العين وعليهن نخلع السروى وحلاها وهن ينادين مادن نور الذي من أل بقوع وكساءها فقال جبريل قد ولد من فَقَالَ بَرِيَّةُ وَمَا عَدَاهَا وَخَرَّتْ لِمَوْلِدِهِ الْأَصْنَامُ وَهُدِّمَ الصُّوَامِ الْكُهَانِ وَزَالَ بِنَهَا وَحَمَلَهُ جِبَرِيلُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ يُقَبِّلُ بَيْنَ عَيْنَيَّ وَيَقُولُ لَهُ أَنْتَ حَمِيمٌ أنت يسين أنت Tawali Yunusil Mu'minati An Ta Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ya Walikalba Ashari. Badatlah. في عباده القوى من وجهه ما انفاقن لتقوي والهادي. Jalla hu pel kauni wal afla tu hadu hu pe talat ti Masyaril maolehoh, atem bel maolehoh, korel khaldi wal masyaril. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah beha wa wahiduhu qala oh fesolatin faqad ala su اذور طلب اقول يا سعد في عمري لما عليها هذا جفا يا ضيعة tehe bol la kya re hate parwaj dole albe wal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbi, ya Rajeel. Allahu ma salli wa salli wa ta. وحان مقدمه الشريف العظيم صاه شاوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما إلا رحمة للعالمين فإن دَنِكَ هَفَتْ بِأُمِّهِ آمِنَةً مَنَايَكَ الْأَضْرَارُ فَحِجُبُهَا بِأَجْنِحَتِهَا عَنْ أَعْيُنِ الْأَوْيَاضِ فوقفعية منهم كائل وبين يديه بريل ودهم زجلم بالتسبيح ودهم زجلم بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وَأَقْضَتْ لَكِ الْحَوْلُ وَالْعَيْنُ إِلَى أُمِّهِ آمِنَةَ الْكَرِيمَةِ تُبَشِّرُ أَبَا بِأَنَّهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَخَاوِفِ آمِنٌ وَتُنْضَرُ لِلْقَافِ لِلْبَشَرِيَّةِ لِلسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ وَالذُّرَّةِ الْقَمَرِيَّةِ والطلعة المحمدية أخذها المخاد واشتدت بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البذر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alayka ya اشتركوا في Satsang with Alkiblat ini ya nabi salam alaikum ya rasul Sal, ya rasul salam Kanibah walidaini, hawtu kasau mubarat, wirduna ya wirduna nusuri, ya umanushuri, ya Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawat Allah alaika Ma raihna al-Aisah Duh يا دلل بينا يا حبيبي إنك الصديق نخور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام صلاة الله عليك عند ما شد الله الله الله في العشي والغدور Allah Allah salawatullah alaik. salaam alayka ya wa da Wafiyah, bikaat ah, santu zani, santu zani. Ya pencel, ya nazeu, ya habisah. Salam alaika, salam alaika. Ya Rasul, namanya ya habisah. لم عليك أم عليك صلوات الله عليك فأغسي وأجلني وأجلني يا مجين من الصعير يا الغياتي يا ملاذي يا ملاذي pemematah urusan yang ada salam alaikah salam ya rasul salam ya habib salam alaikah salam alaikah Ya Rabb maula'i wanzala anhu hasitu ya Allah Allah tabbarak Allah fika ya maula'i falakal wastu hasitu ya Allah Allah tabbarak Jadul dia maulai, walaupun di dalam jannah, Allah. Lebih takkan minkah maulai, waktu yang jadul tu saya dia Allah. Hukum yang dulu dia maulai, walaupun di dalam jannah, dia Allah. Faaleikum assalam. انظر الدوري يا الله الله اغفر للجنوب يا مولاي واخر الجنات علي يا الله يا والي الحسنات يا ربي عن درجاتي كفر عني يا ذنوب واغفر عني السيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الله على محمد صلى الله عليه <تصفيق> أنت الخطايا واذعذ بالمذقات التنسل من مساوي ومقي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 علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي مرحمنا جميعا وامحو عنا الساجئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله رب فرحنا جميعاً بجميع صالحات رب فرحنا جميعاً بجميع صالحات صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم وسلم وبارك عليه. صدق الله اكبر الظل والشرف عليه صلى الله عليه العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيل، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل رقاب الرحبين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ وسيدنا محمد منا تحيه وسلاما وجزه عنا الظلما جزيت نبيا الأمة وآتي الوسيلة والفطيلة والشرف وانترجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ويهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بألمة هذا النبي الكريم وأصحاب السالكين لنجي القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسانه سنتنا في مدح ونصرته واحنا مستمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستشفئ به الخلائك فترحمها اللهم إنا قد حضرنا فرعة مولد نبيك الكريم فافت علينا ببركاته لبائك لا سَلْعَزِ وَالتَّكْرِيمِ وَاسْكِنَّا بِجَوارِي فِي دَارِ النَّعِيمِ وَنَعِمْنَا فِي الجَنَّةِ بِالنَّعِيمِ الْمُكِيمِ اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل السلك والوفا كلنا معين ومصعفا وبوئنا من الجنة ضرفا وارزقنا بجاه علك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخير كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما وتمم لنا من يسير اعمالنا في الاعلان والاسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا انك انت العفو والغفار يا غفار وصل الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسلما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المرسالين وعلى أله وصحبه أجمعهم صلى الله ربنا على الظهر المبين أحمد المصطفى سيد المرسالين وعلى فيه اجمعين صلى الله و ربنا على النبي احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين سبحان صفون وسلام على المُرسلين والحمد لله رب العالمين.